وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَغْضِ وقتتِ لاافُْلسِنَةِكُمْ وَْوَانِكُمْ إِ فِي ذَالِكَ لآياتاتِ للعَالبين وَمِنْ آياتِهِ مَلَ مُكُم بِاللَْلِ وََّهَار وَبَتِ غَاءُكُمْ مِنْ فَُلِه ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل وينزل من السماء ماءا فيحيي وَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ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 هَل لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا, فيما رَزَقْنَاكُمْ فَإِن كُنتُمْ فِيهِ سَوَاءً تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ بِاللَّهِ فَقَدْ هَدَى وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ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 ألَ مير أن الله يبَسُ تُز قَمَ ش وَيقدِد إن فيِي ذَِكَ لآيات لِقَوْم يُؤمنِنون فآتِذ القُرْبَ حََّّهُ وَ المسكين فآتِذَقُربَ حََّّهُ وَ المِسكينَ وَبنَ السَّبيل ذلِك قَيْرُ للَّذينَ يُريدونَ وَجههَ الله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 الله الذي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُمْ مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ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 فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون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 وَلُذيقَكُم مِ الررحمَتِهِ وَللتَنجِْيَ الْ الفُلْكُم بأَمِْهِ وَلتَبَتَعون وَلتَجرِيَ الْ الفُلْكُم بأَمِْهِ وَلتَبتَعوا مِنْ فَضُّلِهِ وَعََّكُمْ تَشكُرون وَلا قدَدَ أَرُسَلنا مِنْ قبللِكَ رُسُللاًا إلى قَوْمِهِم فَجاءُهم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 فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ, إذا هم يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ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 اللههُ الذي خَلَقَكُم مِنْ بَعْفٍ ثمُ جلَ مِن بعدِْ بَعْفٍ قووةَ ثمُ جَعل ثمُ جَلَمِن بعد قووةٍ بَعْفَ وَ شَيب يَخْلقُ ماَا يشاء وَهُوَ العم قَدير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 كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وَعْدَ الله حق وَلَا يستخفنك الذين لا يوقنون